أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنْ وَإِنْ كُنَّ أُلَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُرَهُنْ وَتَمِيرُهُ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفَ وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ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 قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات وَمِنَ الأرض مثله يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله